قصة هذا الرجل الذي اسمه ابو اسرائيل حد عرف قصة ابو اسرائيل اخر حديث وقفنا عليه ماذا فعل ابو اسرائيل ابو اسرائيل هذا يا لحبة في الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وابو اسرائيل قائم بره في الشمس نظر نظر أن يقف في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافوا وقفوا بيعمل كده مالك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أبو إسرائيل فقال مروه أو مروه مروه فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتم صوته يعني أنا أذكركم بهذه القصة لكي نستفيد بحكم شرعي بهذا هذا الحديث حديث ابو اسرائيل الذي رواه البخاري هو الحديث في البخاري ابو اسرائيل هذا يعني النبي امره ان يتم الصوب القرطبي بقى ماذا قال في هذا الحديث تعليقا على هذا الحديث قال في قصة ابي اسرائيل هذه اوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نظر معصية أو ما لا طاعة فيه واحد نظر أن يعصي الله لا ما تعصيش الله وما فيش كفر خذوا بالكم أم المفقين يعني يبقى ما فيش كفر على المعصي واحد نظر أنه مثلا هيعمل حياة بس الحياة دي حرام حرمها الشر نظر أنها هيعمل فرح ويجيب طبل ويجيب الطبل البلد والبتاع دي نذر علي لعز ما أعمل ليه لأكبر ليه الراجل لما ذكر الرجل هل يكفر أم لا؟ لا يكفر لا يكفر يبقى مع له شيء يا أخواني؟ يبقى مع له شيء يبقى نستفيد من قصة أبو إسرائيل؟ إن هذا الرجل مع له شيء هنشوف الإمام مالك برضو قال إيه في هذا الحديث؟ فقال مالك رحمه الله ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلي بالك وأصن الإجابة في الحديث أصنع النبي ماذا قال له؟ قال له مروه فليتكلم واليستظل وليقعد وليتم صوم. ما قالش بجء عليك الفارة وليكفر لا لم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله قال ولم أسمع أن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أمره بالكفر. النبي لم يأمره بالكفر صلى الله عليه وسلم. باب المحافظة على الأعمال. وكأن الإمام النووي رحمه الله يقول لنا يعني لا لا تتكاسلوا. وتقتصد في الطاعة، ولكن يذكرنا ويقول لنا ما بالمحافظة على الأعمال؟ حافظوا على طاعة الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكون كالذين أُوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم الأمد فقثت قلوبهم، وكثير منهم فسقون. ألم يأني؟ يعني ألم يحن؟ أحنش الأوان ألم ي... يعني ألم يأني الأوان أن نخشع أو هل هذه القلوب لله عز وجل وقال ربنا تبارك وتعالى وقفين بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين لو إيش؟ الموت. مش زي الصوفية ما بيقولوا. لا اليقين هنا الموت. اليقين بقى عند الصوفية غير كده خلاص. بيقول لك خلاص يعني أنت توصل. معدت اتصال لولا الصوم. زي ال ال الإمام الجل أيه أنت بقيت من الأولياء. هل بلك أنت إيه؟ مرفوع عنك القلم خلاص. المرفوع عنهم الجلم اللي الرسول أخبرنا عنهم ثلاثة المجنون وإيش والنائم والطفل حتى يبلغ طيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الإمام أحد الأئمة سمع الشيطان ويقول له يا جلاني لا تصلي ولا تصوم فقد غفرت لك قال اختأ يا عدو الله اختأ يا عدو الله علم أنه الشيطان النهاردة ما شاء الله لو واحد بقى جاله كده من منادم السمس ومجتمع يا فلان ابن فلان ما يقول له جزاك الله خير شلت عني حمد فهذه مصيبة يا إخوان وقال تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين وحديث عيشة رضي الله تعالى عنها وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما دا مصاحبه عليه ما دا مصاحبه عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل انتبه لهذا الكلام الجميل النفيذ شوف الدين بتاعنا يوصل ازاي يعني كنت قاعد مع واحد بناقشه في ال من المس المسائل فبيقول لي الدين يوصل وانتوا بتشددوا قلت له طب تعالى مسألة سواء قلت له ما معنى الإسلام مش عارف بيقول الإسلام أن تصلي وتصوم وتتصدق قلت له عندي الأولاد في الحلقة حافظ معنى الإسلام تعال تعلم منهم معنى الإسلام مش عارف معنى الإسلام لما قلت له بقى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل قاعد يعني سكت الرجل قلت له ما معنى محمد رسول الله طبعا يعني الذي يجادل بغير علم فطبعا هذا من الخطأ يعني الناس الله أن يعلمنا جميعا واحنا كلنا محتاجين والله يقوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لم يطلب الزيادة من الله في شيء إلا العلم ماذا قال لرب قال وقل وقل رب زبني علم. العلم ده يعني ما النبي لم يطلب شيء من الله عز وجل الشيء الزيادة من شيء إلا العلم نسألان يعلمنا وإياكم ما ينفع من نام عن حزبه من الليل واحد بيجرى يعني صفحتين قبل ما ينام واحد بيصلي خمس ركعات قبل ما ينام واحد بيسبح متى أسبحة قبل ما ينام ليه ورد قبل ما ينام فنام عنه في ليلة من الليالي طيب ماذا يفعل يعمل إيه اللي نام عن حزبه أو, أو, شيء أو, أو عن شيء منه فقرأه من ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل يا السلام على الدين بتاعنا هو ده الدين اللي يصرب بق... واحد كان بيصلي ثلاث ركعات قبل ما نم أو حداشر ركعة يعني اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وجه نام ليلة تعبان صلى الفجر وزعلان لا نقول له صلي بعد ايه بعد اطلع الشمس صلي الظهر وصل اللي فاتك كله فيكتب لك كأنما قرأته من الليل بأمر الله عز وجل والحديث رواه مسلم طيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه كان واحد بقيم الليل وترك القيام طبعا قيام الليل له فضل عظيم وبالأسحار هم يستغفرون هؤلاء خلوا بربهم فألبثهم من نوره فكما سؤل الشفعية ما لنا نرى وجوه المتهجدين بالليل يعني نورا نرى عليها نورا قال هؤلاء خلو بالرحمن فألبثهم من نوره عز وجل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع من إيه؟ من وجع تعب وإحنا كلنا يعني بنقع في هذا واحد يبقى طول النهار مثلا في التدريس شغال والأولاد تعبوه أو في المزرعة أو, أو يبقى تعبان جه فنام تعب أو جاله دور برد أو أي شيء من هذا أو غيره صلى من النهار إثنة عشرة ركعة صلى من النهاري اثنتا عشرة ركعة باب الأمر بالمحافظة على السنة وآداء بها قال ربنا تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى المقصود الكلام لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حارجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة ردوه إلى الكتاب والسنة وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستخيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى لزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة من آيات الله والحكمة الحكمة هنا إيش؟ السنة يا لحبة في الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظان رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد الرئيس بتاعنا يبقى عبد علينا بالسمع والطاعة مش دكتور ولا ما شاء الله معاش شهادات وحفظ القرآن وإن تأمر عليكم عبد عبد أسود حبشي في رواية عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا شوفوا الآن المطيب اللي احنا فيه نسأل الله العفو والعافية كل واحد لدماغ وكل واحد لفكر وكل واحد عايز يطلع يعمل اللي هو ما فيش أدب ولا فيه أخلاق ولا فيه أي حي خالص. نسأل الله العفو والعفي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة كلهم يخشوا الجنة كلهم أيها كلهم إلا من أبا في واحد بقى مش عايز يخش الجنة في واحد بلطاجي بقى مش عايز يخش الجنة قال يعني أذكر لكم قصة جماعة في أيامنا هذه سافروا لإنهاء بعض الأوراق بجوار مدان التحرير. حسبي الله نعمل وكيل والله والله حسبي الله نعمل وكيل فبيقول لك لما رحنا المصلحه الحكومية ما لقيناش مكان بس في المكان قال لك ان الورق بتاعك ده مش هيغلس بكرة هنسافر ونرجع ثاني فقعدوا يدوروا قالوا ايه رأيك يا شيخ الاخ يا كده الجماعة يعني كده رايحين قال لي ايه رايك نروح نشوف التحرير واللي بيحصل في التحرير يقول لك مش كده لقينا خيمة من الخيام فاضيه قلنا يا سلام احلن نوم نخش اناموا هنا بقى للصبح وخلاص نداروا فيه فدخلوا ناموا شويه قاعدين كده فلاقوا واحد جاء قال انتوا جيتوا الحمد لله على السلامه قال يا رب استر يا رب ليلتنا مش معديه الليل الحمد لله اللي على السلامه فشويه بيقول لك جابوا لهم وجبتين ما شاء الله كنتاكي بقى وشغل بقى شغل جامد جدا ايه الموضوع يعني فلا كله تفضلوا وشوية وشويه ولاقوا جاموناتشين كل واحد 100 جنيه فخدوهم حطوهم في جيبهم اتعشوا العشوه نظيفه وحطوا ال جنيه في جيبهم وصابحو بعد الفجر صلوا الفجر وولوا هاربين هربوا <تصفيق> اهرب بجلدك فشوف يعني اللي بيحصل مهازل ناس يعني عايزه تضمر البلد لا حولنا قوة إلا بالله فساد عريض في البلد ناس ألان يكفينا شرهم الله يا إخوان ربنا يكفي. يكفي مصر وان يصرنا اللهم اصرنا يا رب ولا تفضحنا <تصفيق> اللهم احفظ مصرنا واجعلها أمانا سخاء رخاء وزار بلاد المسلمين فمن أطعني دخل الجنة كل أمات يدخلون الجنة فإلا من أب قيلوا من يابي يا رسول الله النبي وضح الكلام قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أب رواه البخاري وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمال شوف بقى عشان ما تقولش إيه أنتم مشددين ولا بتاع رسوله بيقول في واحد بقى كييف أكل بالشمال وسرب بالشمال يا عم الرسول اللي نهى عن الكلام دي وما أتاهم لسه بنقوله وما أتاكم الرسول بغضوه وما نهاكم عنه فانته فراجع فراجئ الرسول شاف واحد واحد عند الرسول قاعد بيأكل بشماله فقال له الحبس كل بيمين اشرب بيمينك يا أخي قال لا أستطيع خذ بالك بقى كلمة لا أستطيع ديات يعني لها برضو تبصيح ممكن واحد لا أستطيع إيده مشلولة اليمين مثلا أو مكسورة ما يقدرش يأكل بيها ولا يشرب به ولكن هذا الرجل ما منعه إلا الكبر متكبر ولا حول ولا اللغة إلا بالله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم لست استطاع ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه شلت يد رواه مسلم وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم تسويه الصف في الصلاه دي مهمة كذلك طب سؤال مهم بقى كيف نسوي الصف في الصلاة وعليه جايزه 10 جنيه كيف نسوي الصف في الصلاة والله اللي هيجاوب ياخد ال جنيه دلوقتي <تصفيق> ازاي يعني القدم له ازاي ما في واحد رجل طوله وواحد رجله قصيره واحد رجله رجل قد كده <تصفيق> زي واحد ذكر يعني ابو الشيخ صفوان الله يبارك له بيقول لك انا قاعد جنب واحد <تصفيق> بيصلي فبيقول له ايه رجل <تصفيق> دي رجل دي والله <تصفيق> فبيقول لك يعني كل اللي في المسجد ضحكوا قاعد بيصلي فشاف رجل ايه مش رجل جمل جنبه فقال ما هذه الرجل <تصفيق> ها كيف يا اخواني ها مؤخره القدم جزاك الله خير مش بالأطراف الأصابع من قدام بمؤخرة القدم ولذلك كان في إمام في السعودية عشر نيات أخوته ما دزعلت <تصفيق> الدجالك دلوقتي <ده> هو <تصفيق> الإمام في السعودية بقى كان إيه كان معنا إمام من رئيس المحكمة جزا الله خيرا يقول لك حط كعبك على الخط من هناك مش تحط أطراف الأصابع هنا لا حط كعبك هنا عشان تسوي الصف مظبوط ما دعوه دعو بيطور رجلك وبقصرة لا التسوية بالكعب وليس بأطراف الأصابع الأمامية. ماشي يا أخواني هذه فائدة مهمة خلي بالكم طيب وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح القداح اللي هو إيه؟ أن يبالغ... القداح خشب السهام وكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها حتى إذا رأى أننا قد عقلنا عنه صلى الله عليه وسلم ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدرة طالع بسيدره قدام فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهل على أهله من الليل احترق البيت من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم كلام جميل النارضة بنسيب النار شغالة والبتجازات شغالة والكهرباء وصله والدين بايزن الحديث متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني به من ما بعثني الله به من الهود والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يد يعني الرسول يوم القيامة خلي باله ما تروحش النار قدامك هو يقع في النار ليه لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع بعد ما تأكل يلعق أصابعه والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة البركة فين متعارش يمكن تكون في سبعه اللي تاكل بي يمكن تكون في في الطابق اللي انت تبت في معلق ترز ولا تبت فيه بس مش عجباء لا ضبط كله ونضف الطبق عشان ربنا يبارك لك ويستورك إن شاء الله ونأكل على جدنا الشيخ وجد غنيم الله يتكلم كلام يعني جميل في هذا الباب في موضوع الطعام وال... والاهتمام بالطعام والشراب قال ايه قال يا جماعة فيا ايه لما كل واحد يأكل على جد ولازم أحط طبق رز كبير وبعدين يبوس وتقول للفراخ والبطل الفراخة تأكل لها أكل تاني تبليه تعمل روز زيامة وانت مش محتاجه تبليه تبوز الأكل وانت مش محتاجه لا اعمل على جدك سيب الأكل التاني مضيف تحتاجه ممكن يجيلك ضيف ممكن تحتاجه حد جعان ممكن مثلا تأكل منه تاني يوم ما فيش مشكلة ما شاء الله احنا عندنا التلاجات وكل حي موجود فنتقل الله عز وجل في هذه الأطعمة وفي رواية الله إذا وقعت لقمة أحدكم حدش بيعملها دي طبعا إلا من رحم رب، فليأخذها فليمط ما كان بها من أذن وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعا فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأن حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذن فليأكلها ولا يدعها للشيطان والحديث رواه مسلم أظن الكلام ده يعني واضح ولذلك يأتينا بعض المشايخ والله ما شاء الله يتغدوا معنا ربنا بارك ثم يعفظهم ما يرداش يغسل ايدي يعني يلعق يده ثم يمسح بعد ذلك وفي مشايخ ما بيقتلش يعني هم معاصش يده أصلا يعني كان كده وحياة خفيفة بالأصابع يلعق يده وخلاص فيلتزم بالسنة يطبق السنة في كل شيء يلعق ياده ثم يغسل ما فيش مشكلة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظه فقال أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة مين؟ أول واحد هيكسر يوم القيمة من؟ مين؟ سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كنت لا على جيد ألا وإنه سيجاء برجل من أمتي فيؤخذ بهم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال يا رب سلم سلم استرنا يا رب يعني ذات الشمال جهة النار والعذب بالله فأقول يا رب أصحابي فيقال فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه طيب معنى غرلا يعني إيش مخ غير مختونين جزاك الله خير وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله سلام عن الخذف عن الخذف هل تعرفون الخذف واحد يمسك حصوه ويرميه النبي نهى عن هذا النبي نهى عن واحد يمسك حصوه ويرمي به أي حد ليه نهى عن هذا وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه, لا ي... وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه وفي رواية ابن مغفل خذف فنهاه. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك يعني هذا الرجل عاد يرمي برضه الحصى ما سمع الحديث سمع الحديث برضه ويرمي بالحصى برضه فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا لا أكلمك أبدا في هذا الحديث يعني معنى هذا الحديث هجر أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم أنا واحد تقول له الرسول قال كذا وتلاقي برضه يخالف ويعمل برضه اللي في دماغه وأنه يجوز هجرهم أبدا واحد خالف السنة وانت نصحته فيجوز أن تهجره أبدا بس لازم تنصحه يا يعني, يعني برضه تنصحه كثيره طيب آخر حديث وعن عابس ابن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الحجر نهون بقى؟ حجر الاسود تب ليه اسود؟ من خطايا بني آدم كان نازل من الجنة مثل الثلج من البياض تودته خطايا بني آدم نفس الله العفو العافية